يكون كبير اعمه كيف اعطيناوا السدس ليمان نعم بوجود الاولاد بوجود الفرع الوارث لان عندنا اب لان عندنا اب وابنا او اولاد بنين وبنات فنعطي الاب السدس فميراث الاب السدس متى يرث الاب السدس عند وجود الفرع الوارد. عند وجود الفرع الوارد. ومتى يرث الاب بالتعصيب بنت نعم التعصيب فقط اي بنت فقط <تصفيق> عند عدم الفرع الوارث ومتى يرث الاب بالفرض والتعصيب متى يرث الاب حمد. لا لا لازم جا يرث الاب بالفرض ايوه يرث الاب بالتعصيب عند بالبنت عاصيب عند عدم الفرع الوارث ابو اجد طه بالموراث بالتعصيب ورث بالفرض ورث بالاستدلال وورث بالفرض عند وجود الفرع الوارث طيب متى يرث بين فرض و بالتعصيب يجمع بينهما نعم. إذا, نعم اذا كان اذا كان مع الفنصر. مع الفنصر. اذا كان مع الفرع الوارث انتا مع اناد الفرع الوارث سواء كانت بنت وإلا بنت ابن لأن إذا كانت بنت تأخذ النصف وإذا كانت بنت ابن تأخذ النصف والأب يأخذ السدس وما بقي فهو للأبي بالتعصيب الحق الفرائضة بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر نعم ولما ولد كتاب عبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجنات باستخلاف عمر بايعوه بايعوا عمر رضي الله عنه نعم ثم ساروا إلى فعل بناهية الأردن من بلاد الشام نعم وقد اجتمى بها الروم فكانت وقت فعل المشهورة ونسر الله المسلمين وانهاج المسيكون إلى دمس ونكتفي بهذا القدر